أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور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 ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا, إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يبين يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.